الله سبحان الذي أسراب عبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله أسراب عبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ليرى من آياتنا إنه هو سميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل أن لا تتخلوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لا علوا كبيرا الأرض مرتين، ولا تعلم علوما فإذا جاء أوعدوهما بعثنا عليكم عبادا لأول بأس شديد. فجاسوا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لأنفسكم وان اساتم فلها فاذا جاء وعد الاخره ليسوع وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليدخلوا المسجد كما دخلوه ما علوا تتبيرة عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ويدعو الإنسان بالشر دعاء بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السلين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا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 ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تذر آذرة مذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها, أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجله عجلنا لو فيها ما نشاء لمن نريد وعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها, يصلاها مذءوما مدحورا ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك, فأولئك كان سعيهم مشكورا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 لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذنوما مخلولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف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 وآت القربى حقا وَالْمِسْكِينَ القربى السَّبِيلِ والمسكين وابن السبيل ولا تبدل تبذيرا إن الشَّيَاطِينِ كانوا الشَّيْطَانُ الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا عَنْهُمْ تعرضن عنه مبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إِلَّا بالذي هي أَحْسَنُ حتى يبلغ أشده وَأَوْفُوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسئولا وَأَوْفُوا الكيل إِذَا كنتم وزنوا بالقصص المستقيم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 أفأصفاكم ربكم بالبين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن لينذكروا وما يزيدوا إلا نفورا قل لو كان معهم آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهم وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفقهون تسبيحهم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 وَإِذَا ذكرت ربك في الْقُرْآنِ وحده ولوا على أدباره النفورا نَحْنُ أَعْلَمُ بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم إِذْ إذ يقول الظالمون إن تتبعون رَجُلًا رجلا مسحورا انظر كيف لَكَ لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ مَّا يَقُولُونَ مَتَاهَا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن نبذتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعضا على بعض وآتينا داود زبورا قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون تشفى الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابها إن على ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها أو عذابا معذبوها شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا دمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لِآدَمَ فسجدوا إِلَّا ابني ثقال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أَخَّرْتَنِ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحسنكن ذريه الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفذذ من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم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 ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مستكم الضر في البحر ظلما تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرلتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن ان يخسف بكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدون لكم وكيلا ام امنتم ان يعيدكم في هitare اخرى فيرسل عليكم قاصفا فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني وَحَمَلْنَاهُمْ وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم, ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابا بيميني فأولمائك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون غلافك إلا قليلا سنة من قد أَرْسَلْنَا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحميلا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشمس إلى غَسَقِ الليل وقرآن الفجر إِنَّ قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد بن نافلة يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني, واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مثه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يَأْتُونَ بمثله, لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا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 فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط الثماء كما دعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء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 ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت ذرناهم سعيرا ذلك جزاء بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا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 قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذا لامسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم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 ونزلناه تنزيلا قل آمِنُوا بي أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعونا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل الله أو دعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ودي من الذل وتكبروا تكبيرا